بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا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 يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَصَادَفَ عَوْنُ الرَّسُولِ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن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 عَلِمَا أَن سََقُ مِن كُمَّ الرربَّ وَآفَعونَ يَضْبونَ فِي الأرضْضَ بتَغونَ مِن فَضنِ اللهِ وَآخَرُون وَآخَرونَ يُقااتِلونَ فِي سَبيل اللَّهِ فَقَرَأ مَا تَ السََّ مِن هُوأَقيِيمُ